بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فَرِحَامِلَاتِ يَوْمَئِذٍ فَاذْرِ دِيَّتِي الصُّغَا فَالْمُقَسِّمَاتِ يَوْمَئِذٍ لا توعدون لصادق وإن الدين لواقع فالسماء ذات حبك إن في قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون فاسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون فتنتكم هذا الذي كنتم به اينًا في دم وعيون ان ما Mm-mm. -hmm. فَذِلَّ أَصْحَابُهُ مِنْ سَافِرُونَ وَإنْ ءَالِهِمْ حَقَّ الصَّاعِ وفي الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون سماء رزقكم وما يتوعدون فورب السماء مَا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ هَلْ أَنْتَ كَاحِيسُ فِي إِبْرَاهِيمَ قَالِينَ إِذْ دَخَلُوا وَعْدَهُمْ فَغَشَّاهُمُ الصَّمَمُ قَالُوا قال سَلَامٌ قَالَنَا سَلَامٌ قَوْمُم um فَخَلَقَ لَكُمْ مِنْهُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ رِزْقًا وَأَخْرَجَ مِنْهُ ش بون من علي عقد لن نراه في صرة تصد كانت واجيه وقامت عجوز عقي مَا خَافُ بُكُم أَنْ يُلْهَلُ تسومة عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من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 لَا إِلٰهَ إِلَّا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنود فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الينم وهو مليم وفي عاذ إذ أوسلنا عليه ما تذر من شيء الا تفصاله الا جعلت وفي ثمود إن قيل لهم تمثوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم صيفة وهم ينظرون فما استطاعوا من Qawma nuhi min qabal ünnəhüm kānū qawma fəsikin. Qawma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 ففروا إلى الله إني لكم وَارِكَانَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا الرَّسُولُ إِلَّا خَانُوا إِلَّا قَالُوا, قالوا شَ بَلْ قُمِ قَامُوا فَتَوَالَى يَرْفَعُنَا الَّذِينَ آمَنُوا دَرَاتِبَ فَوْقَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ Na <laughs> فَإِنَّ لَِّذينَ وََلَذَنُوبًَا مِث لَذَنُ بِ أَصْ حِهِم وََنُوبًَا مِث لَذَنُ بِأَصْحِيهِم فَلَا يَتَاجُِ بويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وذكر فإن ذكر وَمَا خَلَقُ وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا فويل كَفَرُوا مِنْ يَوْمِ لَهُ وَعْدٌ سَوْفَ يُكْمِلُ اللَّهُ